يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وذكاتا وكانت تقيا وذر من والديه ولم يكن جبارا صيا وسلام عليه يوم ولده وي نموت ويوم يبعث حيا وذكر في الكتاب مريم اذ تبدت من اهلها مكانا شطيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالتي اعوذ بالرحمن انك ان كنت تتقيا قالت انما انا رسول ربك اهب لك غلاما زكيا قالت ان لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشرا ولم اكبغا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 بِجِذْنِ نَخْلَةٍ تُشَاقِطُ عَلَيْكِ رَطْبًا جَنِيًّا